Book 2 80 80 Mellék nevek 3 Al-sifat 3 al Neki van egy kutyája. Ő لديها kelp. هي لديها كلب اكتشا ناج الكلب كبير الكلب كبير نكي من اج ناج كتشايا هي لديها كلب كبير هي لديها كلب كبير نكي من اج حازة هي لديها بيت هي لديها بيت كيشي البيت صغير البيت صغير نكي اج كيش هازو فون هي لديها بيت صغير هي لديها بيت صغير هو يسكن في فندق. هو يسكن في فندق. السالطة الفندق, الفندق رخيص. هو يسكن في فندق رخيص. هو يسكن في فندق رخيص. هو لديه سيارة. هو لديه سيارة. Az auto السيارة غالية الثمن. السيارة غالية الثمن. Neki van egy drága autója. Hóa ledelyi szejjáratun gálietu szemen. Hóa ledelyi szejjára gálieta szemen. Ő egy regényt olvas. Hóa jakraú riwája. Hóa jakra riwája. A regény unalmas. الرواية مملة. الرواية مملة. <تصفيق> هو يقرأ رواية مملة. هو يقرأ رواية مملة. <تصفيق> هي تشاهد فيلما هي تشاهد فيلماً. A film izgalmas. Elfilmu El film mufir. Ő egy izgalmas filmet néz. Hia tusahidu filmen muthíran Hia tushahid filmen mufiran.